وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعده إخوة الكرام النحن النواصب تكلمنا الأسبوع الماضي أن الأصل بفعل مضارع أنه إيش مجزوم هذا الأصل صح مرفوع إن لم يسبقه ناصب ولا جازب أخذنا نواصب بفعل مضارع إلى إلى أربعة جاي اخذ ذهب الله فكنا نواصل الفعل المضارع ان ولن واذا وكي ولام التعليل ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو او والجواب بالفاء والواو الافاء ما اخذنا كي حقا طيب ماشي. هو كي طبعا كي ادي للتعليل هو حرف مصدري ونصب واستقبال هو ينصب الفعل المبارك تقول جئت كي أتعلم أو أتعلم كي نصبه أي فعل مبارك بعد كي تنصبه تنصبه بالكثرة بالفتحة يبقى إذن جئت كي أتعلمي خطر جئت كي أتعلم خطر جئت كي أتعلم جئت كي أتعلم فأتعلم فئة المضارع منصوب بكي وعلامة نصبي الضمة المنونة خصة ها علامة نصبي الفتحة الفتحة الظاهرة على أخير طيب. وغالبا هي أيضا تنتصق بلم التعليم تقول استقمت أو, أو, أو تأمر رجل تقول له استقم كي تفلح استقم كي تفلح استقم كي تفلح, استقم كي تفلح. أمثلة على ذلك خرجت كي أتنزه خرأها أتنزه أتنزه أتنزه أتنزه أتنزه خرجت كي أتنزه المثال الثاني تقول أتعلم الإخوة أحذرون الساعة عشان أنت تعلم أحذرم هل تعلم denn'ن جاي أتعلم كي أخدم أو أخدم أو أخدم أو أخدم أخدم أخدم أتعلم كي أخدم الوطن أخدم فعلي مبارع منصوب بإيش بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة احسنت. فتحت نوافذ الحجرة كي يتجدد هواؤها كي يتجدد هواؤها يتجدد فعلي مبارع منصوب بكي وعلامة نصبه الكسرة قطع الفتحة الظاهرة على آخره طيب. المثل الرابع هدثت الشجرة كي يسقط أو يسقط كي, كي يسقط كي يسقط تمرها ويسقط عن مضارع مسوعة النصبي الفتح أيضا جلت الولد كي يستريح سك تسلم كي كي يستريح صح خطأ كي يستريح ها يستريح سنت. قال تعالى لكي لا تأثوا على ما فاتكم تخرج في فعل مضارع وبين نصر لكي لا تأسعوا على ما فاتك ولا ما أصبك لكي لا تأسع تأسع فعل مضارع ولا فعل ماضي فعل مضارع مجزوم بإيش بقى مجزوم بعلامة جزم نازلة أو رافعة أو إيش بالضبط هلوش دعب الجزم طارسان منصوب علامة نفس بيه حسن نوع طيب قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون استخرج بفعل المبارع الآن يكون فعل المبارع منصوب وعلامة منصوب بكي وعلامة طيب تكتب هذه الآيات وتستخرج لمن فعل المبارع وتبين لنا علامة النص قال الله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وقال تعالى يريد أن يخفف عنكم وقال تعالى لن نبرح عليه عاكفين استخرج الفعل المضارع وبين أعراض قال تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ها. أحمد أكونا فائل مضارع منصوب منصوب بإيش؟ بلن وأعلامة نصبي الفتح الظاهر على آخر يريد أن يخفف عنكم ها. يخفف أحسن فائل مضارع منصوب بإيش؟ بأن وأعلامة نصبي الفتح الظاهر على آخر لن نبرح عليه عاكفين دي دي نبرح أحسنت نبرح فعلا مضارع مجزوم علامة جذب منصوب خطأ جذب خطأ هو منصوب علامة النص منصوب بإيش بلن علامة نصبي الفتحة طيب أيضا من النواصب اللام اللام التي هي لام التعليل ولام التعليل تعمل عمل كيف لام التعليل تعمل عمل كيف قال الله تعالى وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ان انزل ال وانزلنا اليك الذكر لتبين لتبين فتبين ان فعل المضارع منصوب بايش بلام التعريف هذا يعني كان النظر على يقول والمغص في انزال هذا الكتاب لك لتبين, لك لتبين للناس هذه المجملات تفسرها او المظغط تقيدها او العموم تخصصها وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فتويف المضارع منصوب بايش بلام التعريف وعلامه النصب الفتحه الظائره على اخره عندما تتكلم مع رجل جواد كريم عندما تدخل اليه بعدما يراك وتجلس ما تركوبا من الماء اتاك فتقول هذا الرجل اعلم انه جواد كريم اين هو فتقول جئت لتكرمني جئت ما التعليل. انا رجل فقير جئت للكريم جئت والعلة في ذلك لتكرما فين الفعل المضارع هنا تكرمني فعل مضارع أيوة. تكرم. تكرمني فعل مضارع صح؟ خطأ يا شيخ ايو نعم كم هنا نون الوقاية بما تكرم فعل مضارع منصوب بلا من التعريل وعلامة النص الفتحة الظاهرة على آخر طيب قال بعض العلماء اطلب العلم لتكون عالمة اطلب العلمة وما تطلب العلم فقط احرص على الطلب اطلب العلم أن تكون عالمة فعل المضارع تكون فعل المضارع منصوب بإيش بلا من التعليل وعالمة النص الفتحة الظاهرة على آخره أيضا من الأمثلة اطلب الأدب ليكون لك أنيسة اطلب الأدب المرء إذا كان مؤدبا فأنصه بهدبه يرقيه والناس يحترمونه اطلب الأدب ليكون لك أنيسة أين فعل المضارع ليكون أحسن في ونصب إلام التعليم وعلى أن تصمي فتحة الضائرة قلوبكم بالأقل لتعيشوا سعداء املأوا قلوبكم وقال لي مستقام الحديث لأبي موسى الأشعالي بيّن له أنه إذا أراد أن ينظر في في لأهل الدنيا فننظر من هو أدنى منه حتى لا يزدري نعمة طبعاً عليه وإذا أراد أن ينظر أهل الأخيرة فلنظر لمن هو أعلى منه لتعلوا الهمة الى الله الذي اولاد املاؤوا قلوبكم بالاقل لتعيشوا سعداء اين الفعل المضارع لتعيشوا احسنتوا طيب احرمه ها لتعيشوا فعل تعيشوا فعل مضارع منصوب ومنصوب بايش باب التعليل وعلامه النصب فوق حذف طيب ايضا من نواصب فعل مضارع لام الجحود هذه مشكلة هذه لام الجحود لابد لها ضوابط عشان تعلم ان هذه اللام النصبة لام الجحود اولا هي لام الانكار ضابط الاول هي لام الانكار يؤتبها لتأكيد النفي او الانكار عشان تؤكد المنفي او الشيء الذي امتبه وتصبق بالفعل كان المنفي بما او لم لم يكون يعني اما يسبقها فعل كان أو يسبقها فعل يكون إن سبقها فعل كان, كان بإيش؟ بما؟ وإن سبقت فيكون scores سبقت فيكون ستابق بلف قال الله تعالى ما كان الله ولا الله ما كان الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه في الفعل مضارع ليعذبهم وأنت فيه يعذبهم فعل مضارع منصوب بلا من جحود وعلامة النصف الفتح الظاهرة آخر قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أين الفعل المضارع ليذر, ليذر المؤمنين يذر فعل المضارع منصوب بلا من جحود وعلامة نصفين الفتح الظاهرة على آخر أيضا من نواصل بالفهم المضارع فاء السبب ليه الفاء والو وأو كما بيّن المصمم فاء السببية تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها ما قبلها يكون سببا لما بعدها وأيضا تكون مسبوقة ده الضابط الثاني لها تكون مسبوقة بنف أو طلب تكون مسبوقة بنف أو طلب والطلب أنواع تقدر تعددهم واشي نحن هذا واحد منها فقط والليس يكمل بعد ذلك الطلب, الطلب. يكون أيها طلب الفائد بس فإما أن تكون مسبوقة فائد سببية كما قلت ما بعدها سبب لما قبلها ما قبلها سبب لما بعدها ويا تكون مسبوقة بنفس أو طلب الطلب أمر وإيش ثاني أمر أو نهي أحسن أو, أو, أو التماس دعكة خليهم اثنين بس فقط قصر المسافة هي أمر أو نهي أو تمني أو رجاء ميه طلبيه ها ابو الفرق بين التمني والترجى بس احنا لزال التمني التمني امر بعيد اما التمني لا امر متعذر او امر مستحيل والترجي امر ايش يسير الحصول وان كان بعاد عنه الاخيره الاستفهام يبقى الطلب امر أو نهي أو استفهام أو تمني او ترجي. كان تقول مثلا يقول الشاعر الرجل الشايب الشاي يعني الشايب العجوز عندما يرى امرأة صغيرة السن يحبها يريد ان يتزواجها فهذا بالأي فترفضه فيقول لما, لما ترفض مثلي فلما ترفضه تقول العلة ايش العلة ايش الشايب هذا لا يمتعني فقال الرجل يعني متدجرا يعني متعبا متضايقا من هذه الجريسة حديثة السن دعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبه هو بيعاتب المره كيف ترفض على شيخ بعد ما قال هذا القول جاءه ابنه فقال له حق لها ان تفاء نعم انت قد وصلت الى الشيء فلما اقر الرجل بالشيب قال الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره ولا فاخبره فاخبره بالنص فأخبره ما لا فعل المشهد طيب بما فاء السببية فيه لأن ما أخذ سبب بما بعدها فتكون مسبوقة بنفس أو طلب والطلب أمره عليه الاستفهام وتمني وتمني أمثلة ذلك ما قصرت في السعي فأندمه ما قصرت في السعي فأندمه يعني هو, هو يبين أنه أخذ بالسبب فلذلك لا يندم كأنها يعني سبب ما قصرت في السعي فأندمه أندمه فعل مضارع منصوب بفاء وعلامة النصب بفاء السببية وعلامة النصب الفتح الظهير على خير قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخرا ولا آخره آخرا فتقعد ولا تقعدوا ولا تقعدين فتقعد مزموما مخزولا أين فاء المضارع؟ فقعد منصوب وعلامة نصبه؟ لا منصوب بإيش الأول بفاء السببية وعلامة نصبه؟ فتح الظاهرة على آخرين أيضا قال الله تعالى وَلَا تَضْغَوْ فِيَحِلَّ عليكم غَضَبٍ فَيَحِلَّ فَعْلَ مُضَارَةٍ منصوب وعلامة تصبي ها هو منصوب السببية وعلامة تصبي فتح الظاهرة على آخرين تقول لرجل تحبه وهو من أهل الكفر أسلم فتدخل الجنة ولا تدخل الجنة ولا فتدخل الجنة تدخل أسلم فتدخل الجنة هذا السبب نقول ما قد سبب لما فعدها اسلامك سببا في دخولك يكون سببا في دخولك الجنة أسلم فتدخل الجنة فتدخل في المبارع نصب بفاق السببية وعلامة الانص الفتحة الضغيرة على آخر أيضا قال الله تعالى حكيا عن أهل الكفر وهم في النار يسترخون قال قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعه لنا فهل لنا من شفاءة فيشفعه لنا الفائل المضارع يشفعه فيشفعه فائل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة النص حزب النون أنه من أفعال الخمسة أحسنته أيضا من النواصب واو المعية مثل الفاء نفس الأمر تأتي جواب واو المعية يعني مع تفيد أن حدوث ما بعدها مصاحب لحدوث ما قبلها وأيضا يشترى فيها مشتورة بالفاء لابد أنها تكون مسبوقة بنفي أو بطلب والطلب هو أمر او نهي أو استفهام أو تمني أو ترجي من الأمثلة لم أنصح بشيء وأخالفه من الأمثلة لم أنصح بشيء وأخالفه يعني معنى الخلام لا أنصحه أحدا بشيء مع مخالفته لهذا الشيء فهنا الواق قال لم أنصح بشيء وأخالفه هذا إيش الاسلوب ده إيش ده نافي ولا طلب في أحسنت لم أنصح بشيء وأخالفه أخالفه أخالف فعل مضارع منصوب بواو المائية وعلامة نصري فتحة الظاهرة على آخره أيضا من الأمثلة لا تنهى عن خلق رجل ينصح الناس وعن كريم يرشد الناس على الأخلاق الكريمة فنقول له لا تنهى عن خلق وتفعل مثله يعني مع فعلك لمثله وتفعل مثله لا تنهى عن خلق وتفعل مثله وتفعل فالمضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تقول أيضا أيحسن إليك تتعجل قبل الاسياق الثاني ده اسياق إيش بناهي أحسنت يعني طلب ولا نف طلب طلب طيب السياق الثالث أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه صح؟ خطأ أيحسن إليك الصديق وتسيء آه. وتسيئة إليه وهذا السياق سياق إيش تفهام هذا استفهام اسمه استفهام إيش إنكاري أنا أنكر عليك أيحسن إليك وتسيئة إليه تسيئة فعل المضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره هذا آخر نقول قبل الاخير في نواصل فعل المضارع حتى حتى هذه معضلة ومشكلة في كل اللغة العربية كما قلت رجل الدكتوراه كلها في حتى حتى حتى قلبه فحتى يعني هو قال سأموت وفي نفسي شيء من حتى سأموت وفي نفسي شيء من حتى هي جر ولا ناصب ولا إيش بالضبط طيب حتى هي للغاية أو للتعليم ستكون للغاية أو للتعليم وهي تنصب الفعل المباركة قال تعالى كله واشربه حتى أكمله الآية يتباين يتباين لكل خاطر من الفن يتباين فعل مضارع منصوب بحتى وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره تمام قال تعالى لن برح عليه اكفينا حتى اثملوا حتى يرجعوا إلينا موته خطا خطا فاحش قال تعالى لن برح عليه اكفينا حتى يرجعوا إلينا ليش يرجع لأنه يرجع فعل مضارع منصوب بمن حتى التي في النفس من الأشياء منصوب بحتى وأعلام التصبي الفتح الظاهرة على أخير أقول للرجل الذي أرى همته لنصرة الدين كن قويا حتى تنتصر على أعدائك كن قويا حتى تنتصر تنتصر فعل مضارع منصوب حتى وأعلام التصبي الفتح الظاهرة على أخير كن قويا حتى تنتصر على أعدائك آخر النواصب الفعل المضارع ونعرف أن هناك ناس تتجرع من غصص الآن وعندهم إذا ناموا تحت القطار أولى لهم من أن تسمعوا حتى وغير حتى لكن وجب عليكم أن تسمعوا حتى حتى تصلوا إلى العلم أو هي آخر نواصل الفعل المضارع أو تنص بالفعل المضارع وتأتي بمعنى يين تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا او تأتي بمعنى إيه بمعنى إلا أو بمعنى إلا إذا قلت مثلا رجل أعطته مال وكلما تقول أين مال يقول انا فقير ضعيف ما عندي مال وهو أنت تعلم أن تجاراته رائجة ورابحة وهو يماطلة فأنت تقول له بعد ذلك سجرا لألزمن لألزمنك أو تغضيني ديني أو تغضيها تغضيني تغضية تغضية ديني أو تغضيها طبعا هنا أو هنا بمعنى إيش؟ إلا أن تغذيني صح خطأ فاحش والله لا أنا سألزمه إلا لا سألزمه إلى يعني أنا مش هسيبة أنت في البيت معك في البيت غريمه وتحت معك تحت في الشارع في الشارع في المسجد في المسجد لن أتركك إلى أن تعطيني مالي إلى أن تعطيني داين لألزم أنك أو تغذيني داين المعنى الثاني تأتي بمعنى إلا تقول مثلا لأقتلن الكافر أو يسلم هنا بمعنى إلا ولا إلاه في السياق كده لأقتلنك او قل لأقتلن الكافر أو يسلم لأقتلن الكافر أو يسلم يسلم فعل مضارع منصوب بإيش بأول وعلامة نصبي الدم الظاهرة خطأ فاعش الفتحة الظاهرة على آخرين طب معنى أو هنا إلى أو إلى نعرف لأقتلن الكافر إلى أن يسلم ليش ما ينفع إلى ليش ما ينفع يعني هو ختل روح انتهت فين عايز الروح تاني ويقول أسلمت فنقول هنا بمعمل إلا أن يسلم يعني سأكف عن مقاتلة إذا أسلم إلا أن يسلم إلا أن يسلم وهذه نواصل بفعل مبارع إن شاء الله أسواء القادم نتكلم على جواز بفعل مبارع المصحف للتدريب العملي المصحف إليه إخوة تفتح المصاحف الله يكلمكم صورة النبأ صورة النبأ قرأوا من الآية الآية 23 أو من الآية 20 هذا معال تعالى قرأوا كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا يَمَسُّهَا مِنْ عَذَابٍ وَلَا ذُوقٌ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا حتى اقول لك استجاب انهم كانوا لا يرجون ثوابا وكذبوا باياتنا كذابا ولم شيء احصى له كتابا فادعو فلن نعيدكم الا عبادا الله خير تستخرج من هذه الآيات الفعل المضارع سواء كان منصوبا أو مرفوعا اللي فعل مضارع سواء كان منصوبا أو مرفوعا لا يذوقون يذوقون احسنت فعل مضارع احسنت مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس احسنت خلاص لا يرجونا طيب فين فعل مضارع يرجونا لا خطا ايضا ها حريص يا ارجون نحن في ارجون الان ايوه فعل مضارع مرفوع بايش بثبوت النون لانه طيب احسنت فلن نزيدكم نزيد فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على الاخير نعم احسنت مفيش ذلك والسماء والطارق ماشي اللهمات بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نجم ساقب يان كل نفس بما عليها حافظ فلينظر قُمْنَاءُ الْمَائِدَاتِ يَخْرُجُونَ بَيْنَ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وَلَقَوْلٌ وَالْفَصْرِ وَمَا أَمُّرِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَنْفِي الْكَابِرِينَ أَمْلُوا مُرْوَيْدًا استخرج الفاعل المظارة كان مرفوعا أم منصر توجه أبراهيم صاحب المواريث فلينظر إيش أنت أول ما تصدر الباب تصدر بهذه المعضلة هات فلينظر إيش فلينظر هنا ها فإن المضارع ماله مجزون بإيش بالأمر أحنا ما أخذنا الجزء صح لكن لو أنا لابد أرد عليك هذا الإشكال هنا الآن وين الجزء هذه مكسورة أخي أحسنت كرية البطاء الساكنين طيب إحنا نقول مرفوع أو منسوب محمد الخامس أحسنت يخرجوا فإن المضارع منسوب بش خطا منصوب ما, ما سبقه ناصب ولا جاز يبقى اذا فعل مضارع مجزوم خطا ايضا فعل مضارع ايش يا محمد مرفوع علامه رفع الواو مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره على اخره احسنت تبل الثرائر ده تبل الثرائر دي مشكله هات الاسهل الان احسنت طيب. يكيدون يكيدون مضارع مرفوع علامة رفعي ثبوت النون لأنهم لدى خال هل خمسة إيش ثاني فكرة الغاشية بسم الله الرحمن الرحيم هل أداك حديث غاشية وجوه يومه بالقاشعة عاملة ناصبة تصلى والحمية تسطى العين آلية لا لَهُمْ قَعَالٍ إِلَّا مِنْ رَيَّعٍ لَيْكِلُ مَلَيُّهُمْ مِنْسُّوَعٍ هُجُورٍ يَوْمَيْذٍ لِلَّا عِمَدٍ لِسَعِيْنَا رَاضٍ لَيْسَعِيْنَا ها استخرج الفاء المضارع النصوب أو المرفوع هذه مهمة جدّة بقية هذه مهمة جدّة حمد الخامس ها يسمن هذا ايش؟ فعل مباراة ايش؟ اكمل اكمل يا محمد على اخره احسنت كان لم يسبقه ايش؟ نعم احسنت اه اسف كان نعم ماشي تعذر الثقل ايه رايكم في هذا؟ ها ثقل ولا تعذر؟ قال تعذر جيت دعم سنتشي. تسقر طيب هذا مبني ليش ليش تاني يغني ها فعل مضارق. مرفوع ليش فقل ولا تعذر إذا الله خلي الإخوة طلع صورة تبت يدها بسم الله الرحمن تَبْتَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ بِمَا كَانَ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ وَأَمَّا ثَمَرُهُ فَهُوَ يُرْزَقُهُ إذا جاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتمها يدخلون فيدي لله أقواجا فتبتح بحمل ربك والتغطير إنه كان توابا نعم شاء الله يدخلون وهذا الفعل منصوب مجزوم مرفوع مرفوع بإيش بالوال اللي لا لأنها من الأفعال حفظ إذاك الله تقول خول لهذا أستغفر